لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما علميون كتاب مرقوم يشهده المقربون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 وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هؤلاء آلُ وما وَمَا عليهم عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الأرائك